الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم أما بعد فأحييكم أيها الكرام في المجلس السادس والأربعين من مجالس مدارسة شذى العرف في فن الصرف الشيخ الحملاوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى الفكرة المتعلقة بحذف ستة أخرى تتصل بالآخر وليست بالآخر. نحن كنا قد انتهينا في القاعدة الأولى وهو يحذف لتلك الياء. يعني إذا اضيفت ياء النسب على الاسم المنسوب اليه أضفت ياء النسب وقفنا عند يحذف لتلك الياء ستة أشياء في الآخر. يعني ستة أشياء. هي محذوف من اخر الاسم المنسوب اليه الآن سته اشياء هذه الاشياء محذوفه بالحرف قبل الاخير من الحرف قبل الاخير ذلك ماذا يقول الشيخ يقول ويجب حذف سته أخرى متصلة بالاخر يعني هي الحرف قبل الأخير تفضل يا ابو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين ويجب حذف ستة أخرى متصلة بالآخر أحدها الياء المكسورة المدغم فيها مثلها فيقال في نحو طيب وهين طيب طيبي وهيني بخلاف المفتوحة كهبيخ للغلام المت الممتلئ ما لم يكن بعد المكسوره ياء ساكنه كمهيم مهيم تقول هبيخي ومهيم ومهيمي تصغير مهيام مفعل من هام على وجهه إذا ذهب من العشق أو من هام اذا عطش او من اسم فاعل من ما الرجل هز راسه من النعاس تُحذف الواو الاولى ثم توضع ياء التصغير فيصير مهي مهيئ مهيوم مهي في, في فيعلى على مهيمن اتباع لقاعده اجتماع الواو والياء وسبق احداهما بالسكون فيشتبه حينئذ باسم الفاعل المكبر من هيمه الحب فإذا نسب إلى المصغر زيدت ياء لمنع الاشتباه ومثله مصغر مهي, مهي من المذكور وشذ طائي في طا في طيئ إلا إذا قيل بحذف الياء الأولى وقلب الثانية ألف نعم ما إذن الآن يقول ويجب حذف ستة أخرى متصله بالآخر أحدها الياء المكسورة يعني حذف الياء المكسورة المدغم فيها مثلها يدينا ياءان الأولى مكسورة وأضغمت الثانية في الأولى والأولى مكسورة فيقال في نحو طيب, نحو طيب لأن الياء الأولى مكسورة والياء الثانيه أضغمت في هذه الياء طيب طيب ثم الياء الثانيه اتت قبل الحرف الاخير طيب حي لاحظوا ميت ميت اذا لاحظوا طيب حي لدينا ياء والياء الثانيه اضغمت في الياء الاولى والياء الاولى ساكنه وهاتان الياء الثانيه و... اتت قبل الحرف الاخير ومثلها كلمه سيد سيد ميت حي طيب لاحظوا. فما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ تحذف هذه الياء المكسورة وتبقى الياء ساكنه طيبي طيبي تهى التجديد هنا انتهى التجديد حذفنا الياء المكسورة تركت الياء الثانيه الساكنة طيبي وأضفنا ياء النسم وكسرنا ما قبل ياء النسم ميتي هيني سيدي تحطم فان تقيسوا على طيب طيبي حذفنا الياء الاولى الياء ثاني ساكنه اضفنا ياء الناس مكسور مقبيع نعم بخلاف المفتوحه يعني اذا الياء الاولى مفتوحه كهبيخ للغلام الممتلئ الغلام الممتلئ بيسموه هبيخ يعني ولد ممتلئ سمين الى اخره يقول بخلاف المفتوحه كهبيخ للغلام الممتلئ ما لم بشرط ما لم يكن بعد المكسوره ياء ساكنه يعني إذا بعد الياء المكسوره هذه الياء المكسوره في عنا يعني ياء ساكنه لاحظوا كمهيم, كمهيم يعني ياء الياء المشدده مكسوره وساكنه ادغمت ولدينا ياء ساكنه اخرى ياء ساكنه اخرى, أخرى تقول ماذا تقول هبيخ يعني الآن هبيخ ما حذفش لم تحذف شيئا إذا الياء الأولى مفتوحة فلا تحذف شيئا تبقى على هذا وتضيف ياء النسم وتكسر ما قبل ياء النسم هبيخي ومهيمي ومهيمي لاحظوا الياء ايضا الياء مع أنه مكسورة لكن أتى بعد, أتى بعد ياء ساكنة بقيت على خالها مهيمي وضفت ياء النسم وكسرت ما قبلها كلمه مهيميه الآن مهيما هذا تصغير يقول هذا يعلق على كلمة الآن مهيمي يقول هذه مهيم هذه تصغير إما مهيام او مهوب يعني إما ان تكون تصغير مهيام بمعنى مفعال من هان على وجهه على وجهه يعني تكون رجل هان على وجهه السخط لا يعرف له طريقة يعني من الحب من العشق يعني ضاع عقله مسكين منهان اذا كان فيه عطس الى آخره يعني يسير بلا هداية يسير بلا هداية نسبه الى مهيام فيها مبالغه فيها مبالغه طيب او من مهوم يعني هذه كلمه مهيجم تصغير هذا إما من مهيام او من مهوم مهوم هذه اسم فاعل اسم فاعل من هو مرجع هو مرجع يعني صار يهز نفسه من النعاس نعسان وبدأ يهز رأسه من النعاس. هذه أصلها، مهوم أصلها مهيومان، أصو مهيوم، مهي يعني منها ما يهومه، منها ما يهومه. سيد أصو سيد ميت ميوت من ميت، من مات يموتوا. وليس كذلك. فبهذا أصو مهيوم. ثم الواو هي مهيوم، الواو هذه قلبت يا. لأنه قبلها ساكنة, قبل ساكنه فقلبت ياء ثم ادغمت الياء في الياء فأصبحت مهيم مهيم وفإسم الفاعل مهيم من هيما من هيما لذلك هنا شرحها إذن فقال فيشتبه هنا إذن بإسم الفاعل المكبر من هيما هو الحب هيما يهيم فهو مهيم يتداخل بينهما فإذا نسب إلى المصغر زيادة اليا، فإذا نسب إلى المصغر زيدة اليا، ومثله مصغر أيضا مهيم المذكور اللي هو ذكره قبل قليل مهيم فقال النسب النسبة إليه مهيمي والحقيقة ما وجدت واحدا تعرض لهذا التفصيل كما تعرض الشيخ الحملاوي لأن الكلمة الكلمة المهم مهيم مهيمي وهكذا أن هنا على التصغير. طيب شذى طائعي الآن من باب الشذو طائعي طيئ طيئ مثل طيب مثل هين مثل ميت مثل سيد لكن ما قالوا يعني القياس قولوا طيئي قياس قولوا طيئي تحذف الأولى وتسكن ثانية ساكنة وتضافي النسم وتكسر مقبلها ما قالوا القياس طيئي لكن هنا نلاحظ قال انه شذ جاء على غير قياس فقلبت الياء الساكنه طيئي قلبت الياء الساكنه الفا قالوا للتخفيف قالوا للتخفيف فقالوا طائي ولهي الاصل فيها طيئي طي اي مثل هين هي ني طيب طيبي لكن هنا الياء هذه قلبت الفا للتخفيف اصبحت طائي قال إلا إذا قيل بحلف الياء الأولى وقلب الثاني يعني حذف الياء الأولى وقلب الثاني وهذا ما شرحه قبل قليل هذا المقصود يعني مو إلا إذا قيل يعني بمعنى إنه إذا قلنا بأنهن الطيئي قلبنا الياء الأولى ألفا فاصبحت طائي فهذا على القياس إذا قلنا غير ذلك نقول على الشواب نقول على الشواب انتهينا الآن من الجزئية الأولى اللي هي حذف الياء المكسورة المدغم فيها مثلها وتقع قبل الحرف الأخير لأن على النسب إلى وزن فعيلة تفضل قال ثانيها يا فعيلة بفتح تكسر صحيح العين غير مضع فيها كحنيفة وحنفة وصحيفة وصحفي بحذف التاء ثم الياء ثم قلب, ثم قلب كسرة العين فتحة وشذ سليقي منسوبا إلى سليقة في قوله ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فاعرب كما شذ عميري وسليمي في عميرة, عميرة كلب وسليمة الأزل نطقوا بالأول للتنبيه على الأصل المرخوف وبالأخرين له وللتنبيه وللتفرقه بين عميرة غير كلب وسليمة غير الأزل أما معتل العين كطويلة أو مضعفها كجليلة فلا تحذف ياؤها تقول فيهما طويلي وجليلي نعم لا وصل إلى فعيلة يا اخوان فعيلة. على فعالية فضوها فعيل على فعلي ربيعه رباعي طبيعه طبعي بديها بدهي خنيفة حنفي خنفي صحيفه سخفي تحفظوها فعيل على فعلي بخلث ياء فعيل خلف التاء من فعيل وخلف الياء فعيل حذفنا الياء لقبل اللام وخفنا التاء فتصبح على فعلي تصبح على فغلي قال بعد شذ سليقي مفروض سلقي فقال يا سليقي منسوبا إلى سليق هذا من باب الشذوذ مثل عميري وسليمي أيضا هذا من باب الشذوذ للتفريق بين يعني العميري المنسوب إلى قبيلة كلب والعميري المنسوب إلى غير قبيلته كلب يعلل يعني لماذا هذا لماذا يعني قالوا عميري ولم يقول عماري مثلا وقالوا سليقي لم يقولوا سلقي هذا ما لكن عميري وسليمي عليمير يميزوا نسبة إنسان إلى قبيلة غير القبيلة الثانية هذا إذا ما كان الـ الـ الـ الـ الـ الإسم اللي على وزن فعيلة معتل للعين مثل طويلة فعيلة طويلة الواو حرف فعيلة طويلة أو مضعفة تجليلة فعيلة لا مكررة هذه تبقى على حالها لا يحصل فيها تغير فلا تخذف ياؤها تقول فيما طويلي وجليلي تخذف الفافقة مثل شديد شديدي طويلة طويلي لا طوال جليلا جليلي نعم. والنسب إلى فعيلة تفضل ثالثها ياؤ فعيلة بضم الفاء وفتح العين غير مضاعفتها كجهين وقريضة تقول في النسب إليهما جهني وقرضي بحذف التاء ثم الياء وعي وعياني وقومي في عيينة وقويمة كذلك مع بقاء ضم الياء مع, مع الفاء اذ لا يترتب عليها اعلال العين وشذ رديني في ردينا، ولا يجوز الحذف في نحو قليلة قلي قليلة قليله لأن العين مضاعفة. نعم. الآن الـ الـ الـ الوزن فعيلة نفسي فعلي تحذف الياء وتحذف التاء. يعني هلا فعيلة فعلي إن لم يكن يعني كان معتل العين أو كان في حرف مضاعف. إذا كان في عين ال الحرف الثاني عين ثلما حرف علة أو كان حرف أو كان في الكلمة حرف مضاعف فتبقى على حالها في فعيلة. الآن فعيلة. فعيلة أيضا على فعالي تحذف الياء وتحذف الياء فعيلة تحذف الياء فعيلة بضم الفاء هذه هي فعيلة لا قبل قليل فعيلة بفتح الفاء هذه فعيلة بضم الفاء فتل جهينة جهني قريضة قروفي جزيمة جزمي ردينة ردني فحظتم وتقول فيهما جهاني وقرضي إلى آخره وعين عويني قويمة قوى مي وشذ قال وشذ رديني هلأ رودينا كما ذكرت أنا قبل قليل هذا الأصل فيه لكن سمع أيضا روديني روديني سمع أيضا روديني خلافا للقاعدة قال ولا يجوز الخلف نحو قليلة فعيلة لماذا قالوا لأن العيد مضاعف يعني إذا في حرف مضاعف مثل ما مر معنا فيه فعيلة طويلة إذا حرف مضاعف لا لا يحضر شيء تقول قليلي أفن قليلي تقول قليلي طويلة طويلة قليلة قليلي تبقى على حالها رابعها قال رابعها واو فعوله بفتح الفاء صحيحه العين غير مضاعفتها ك تقول فيه على مذهب سيبويه والجمهور شنائي بحذف التاء ثم الواو ثم قلب الضمه فتحه ومن قال شنوي بالواو قال فيها شنوة بشد الواو وذهب الأخفش إلى حذف التاء فقط وغيره إلى حذف الواو مع التاء فقط وأما نحو قولة وملولة فلا حذف فيهما غير التاء للاعتلال في الأول والتضعيف في الثاني نعم آم... الآن فعولة فعولة أيضا تنسوا بالفعالي يعني فعولة مثل فعيلة فعولة مثل فعيلة فعيلة فعالي وفعولة فعالي هذه القاعدة العامة حمولة حملي ركوبه ركبي وقالوا ركوبي ايضا وشنؤ قالوا شنائي وقالوا شنوئي ايضا تحفظ يعني في تلا يعني كثير من الشواذ في موضوع النسب كما وجدنا ايضا في, في في في التصغير نعم ثم بعد ذلك هنا قال شرحنا هذا الكلام الاقفش ما لقفش وذهب لقفش الى خلف التاء فقط وغيره إلى خذف الواو مع التاء فقط يعني يعني مثل ما ذكرت ركوب ركب ركبي شنوء شنائي وشنوئي وشنوئي لخطر يعني على أصلها أو على الخذف وأما نحو ققولة وملولة هذا ققولة وملولة لحظوا الواو الحرف العين حرف علا وملولا لا مكررة فيها تضعيف فهذه لا حذف فيها سوى التاء في الأخير التأ محذور بطبيع الحال على قاعدة أن المسب إلى الاسم المنتهي بتاء تحذف هذه التاء هذا أمر أساسي فتقول ققولة ققولي ملولة ملولي إذن نعم نلاحظ ملاحظة في سواء فعيلة أو أو فعولة إذا كان لدينا الحرف الثاني حرف علة أو كان حرف مضاعف فتبقى الكلمة على خالها تحذف التاء فقط من آخرها ثم تضاف ياء النسب ويكسر ما قبلها خامسها خامسها ياء فعيل بفتح فكسر ياء إي اللام أواويها كغني وعلي تحذف الياء الأولى ثم تقلب الكسره فتحه ثم تقلب الياء الثانيه الفا ثم تقلب الالف واوا فتقول غنوي وعلوي نعم الان الوزن الذي نسب الى فعيل فعيل وليس فعل فعيل المعتل اللام يعني الحرف الاخير حرف عله يقول تحذف ياء فعيل فعيل تحذف ياء فعيل هذه الياء قبل اللام تحذف بفتح الفاء كسر الفاء مفتوحه العين مكسوره يائي اللام او واويها يعني شرط تكون لام الكلمه الياء او الواو مثل غني فالغني وزنها فعيل غني وزنها فعيل علي وزنها فعيل تحفظوا لام الكلمه لام الكلمه ياء تخذف قال الياء الاولى الياء الاولى الياء مشدده يا آن تحذفوا الياء الأولى، ثم تقلب الكسرة فتحة، ثم تقلب الياء الثاني ألفا، ثم تقلب الألف واو وتقول غانوي يفظوها، يعني غني غانو. خذفنا الياء اليا الأولى، لخلتم الياء الثانية وقلبت ألفا ثم الألف قلبت واو. يعني المهم أصبحت واو واو في الأخير ثم أضافنا يا النسب وكسرنا ما قبلها علوي وا علوي وغاموي. نعم. سادسها سادسها ياء فعيل بضم ففتح بضم ففتح المعتل اللام كقص قصي قصيين. تحذف الياء الأولى ثم تقلب الثانية ألفا ثم تقلب الألف واوا فتقول قصوي نعم فانثبت نذهب ايضا نعم. الى فعيل ناخذ الاول الان كان عندنا فعيل جني علي فعيل الان لدينا فعيل قصي قصي فعيل هزيل وزيل قريش ناخذهم قريش وزيل ناخذ فعيل قال ماذا قال تحذف يا فعيل, فعيل مثل ما حذفنا في فعيل ايضا تحذف يا فعيل اللي هو بضمف فتح يعني الفاء مضمومة والعين مفتوخة، الحرف الأخير حرف علة قصي، الحرف الأخير يا علة قال تحذف لاء الأولى أيضاً، مثل ما فعلنا هناك تماماً حذفنا لاء القصي لاء حذفناها، ثم تقلب الثاني ألفاً، ثم تقلب الألف الثانية تقلب الألف الثانية واو، هذا خطأ زيادة عندي، ثم تقلب الألف واوا يعني الألف قلبناها واو فتصبح قصوي يعني فعيل فعالي فعيل فعالي فعالي هذفنا فقط الياء بطبيعة الحال نعم النسب إلى فعيل وفعيل الصحيح اللام لأن نرمعنا فعيل وفعيل معتل اللام إذا كان صحيح اللام تفضل يا عبد الله قال فإن صحت لا مفعيل وفعيل كعقيل وعقيل لم يثدث منهما شيء وشد في, وشد في تقيف وقريش وهذيل ثقفي وقراشي وهذلي يعني الأصل تقول قريشي الأصل تقول قريشي وأن تقول هذيلي لكنه وردت هذلي هذلي وثقفي والأسر تقول ثقيفي رحطوا بغلاء الأصل، لأنه إذا صحت لام فعيل وفعل عقيل، أخر حرف لام عقيل، أخر حرف لام، فالحرف الأخير صحيح، قال لم يحذفينها شيء، يعني عقيل عقيلي، عقيل عقيلي، طيب كريش أيضاً كريش، وقالوا كريش، رحطوا وقالوا كريش. يعني على الاصل المفروض ما تحذف الياء فتقول قرشي وتقول قريشي على الأصل هزيل ايضا هزيل الاصل ان تقول هزيلي لانه الحرف الاخير حرف صحيح هزيلي فقالوا ايضا هزلي ثقيف حرف الاخير صحيح فالاصل ان تقول ثقيفي لكن قالوا ايضا ثقفي ننتهي, ننتهي ان شاء الله تعالى من الجزء من النسب التي يعني حذف الحرف ما قبل الأخير وما فيه من تغييرات ثم سننتقل بعد ذلك إلى النسب إلى الاسم المندود وهذا سيتم إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى هذا والله أعلم وأعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصلى وسلم